وما يستوي ا ل أ ح ي ا ء ولا ا ل أ م و ا ت إ ن الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور إ ن انت إ ل ا نذير إ ن ا أ ر س ل ن ا ك بالحق بشيرا ونذيرا و إ ن من أ م ة إ ل ا خلا فيها نذير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 ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه ة وأنفقوا مما ر ز م سرا وانفقوا ع ل ي ة و أ مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور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 فذوقوا فما للظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم الخلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا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 بل إ ن يعد الظالمون بعضهم بعضا إ ل ا غرورا ان الله يمسك السماوات و ا ل أ ر ض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا